ك وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إن لها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة برفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام ببرة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 كلا لم يقطع ما أمره فلينظر الإنسان. سان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدا يقوغ البان وفاكهة وابا متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفزع المرء من اخيه وامّه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة